يوم الوداع الحب ضاع, ضاع والقلب آن آن آن حس الضياع يوم الوداع يوم الوداع, يوم الوداع, يوم الوداع, يوم الوداع الحب ضاع, ضاع والقلب آن آن حس الضياع كنت فاكر البعدي هين كنت فاكر اني نسيت حضنك قدام في الحينين بس في الاخر لقيت كنت فاكر القعده هيم كنت فاكر اني نسيت ده كل حاجه بس في الاخر لقيت ان عمري ما قدر انسى احلى ايام الهوى واللي بقى بينا ايه بقى ذكرى Innaa al-mahdun zikrooh, ahlaa yaayil-hawa. Innaa ibnaa ibnaa zikrooh, huwaay bil-hawa, صعبنا عليه اللي احنا فيه الندم والالم حس بالالم حسسنا بيه عليه اللي احنا فيه الندم حس قلوبنا يا حبيبي هتعمل ايه ايه حتعملي الندم صارنا عليه اللحنا فيه الندم حس بألم احسسنا فيه الألم وقلوبنا يا حبيبي حتعملي, حتعملي وقلوبنا قلوبنا حبيبي, حبيبي يا حبيبي حتعملي انت فاكر البعض هيني فكرت اني نسيت حضني قدام في العين بس في الاخر لقيت اني عمري ما حابارس احلى ايام الهوى والدبي باقي من لينا ذكرى ويغيب احنا اللي بينا حب غالي ملوش دمن ليه ودتنا قلوبنا لعبة في الزمن آه آه آه آه ملوش ليه قلوبنا بايدين الزمن والزمن يا ما شفنا منه وهن علي علي يا ما شفنا منه, منه وانا عدي نلبينا حب غالي مالوش ثمن بيتنا نسيب قلوبنا لعبة في الدين. الزمن والزمن. والزمن يا ما شفنا منه وانا عدي انا عليك علي. يا ما شفنا منه وانا عدي تفاكر البعض هين وانت تفاكر اني نسين حطمك الدهاء في الحنين بس في الاخر لايين ان عمري ما خاضر انسى احلى ايام الهواء اللي باقي بني يوم الوداع يوم الوداع الحب ضارع القلب آه عصبي يا يوم الوداع.